「私<ス biết>の名前は何故か分かること ا 何故か分かることは何故か分 ت ることは何故か باني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي الا فرارا واني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم في اذانهم واستغشوا ثيابهم واصروا واستكبروا استكبارا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 ي ُ ر ْ س و ع ه ا ل َ م َ ا ر ً ا وَيُمْدِدْكُمْ ب ِ أ ََ م ْ و ا ل ٍ و ََ ب ن ِ ي ن ََََ و ي ج ْ ع ل ل َ ك ُ م ْ ج ََ ن ّ ا ت ٍ و َََ ي ج ْ ع ل ل َ ك ُ م ْ أ َ ن ْ ه َ ا ا ر ً